حافظوا على الصلوات والصلاة الأسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا urilla kama illama kumma lam takunu ta'lamun walladheena وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفر إن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتعين 124. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعكلون 125. ألم تر إلى الذين خرجوا من وَهُمْ أُولُو حَذَرٍ فَقَالُوا لَهُ اللَّهُ يُمُوتُ ثُمَّ يُحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ قوم الناس يل يشكرون وقاتلوا في سبيل ال الذيذقُرِبُ اللََّا قَضًَا حَسَنَا فَيُضَاءِ فَغُلَبُ أَضَّعَ فَن كَثيرَ وَلَّ يَقُ بِضُ وَيَبَ